في رق بيني وبينك انا هذا في رق بيني وبينك ما لم تستطع عليه صبرا سانبهك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا